طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى He has what is in the heavens and what is in the وَإِن and what is between them وَأَخْفَى اللَّهُ is إِلَهَ the sea. And if you وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَامُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَارٌ وَأَنَا أَخْتَرَتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا اللَّهُ لَا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزا كل نفس بما تسعى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 وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا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 أَنِّقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقُذِّ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِي الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ وَعَدُولَ وَأَلْقِيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلَتُصْنَعْ عَلَى عَيْنِي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 فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت, ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي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 فاتياه فقولا انا رسول ربك فأرسل معنا فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه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 الذيذ جَعَلَكُمْ الأنْضَ مَهدَو وَسَلَكَ لَكُمْ فهَا صُبُ لَ وَأَنزَل مِنَ السَّمائِمَاأَ فَأَخَْجنَ بِي أَزواجَ مِن النَّبَاتٍ شَتَّ كلُل وَمرعَو أنن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 وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَى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 ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا اننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما انكرتنا عليه من السح والله خير وابقى انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا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 إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سابري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَن قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِسُمٍّ إِلَّا يَوْمَ مَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَعْرًا صَفْصَفًا يومئذ يتبعون الداعي لا إله وخلّعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن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 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى افلم يهد كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم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 وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّ النَّعِينِكَ إلَى مَا مَتَعْنَى بِهِ أزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ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 أو لم تأتهن بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا